اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاكِعٍ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ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 ويل يومئذ للمكذبين الم نخلقكم مما نحين فجعلناه في قرار مكين الى قدر فَقَدَرُنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَيْهِ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كِفَاتَ أَحْيَى وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً غ hrefhttps wwwyoutubecom watchv2 y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 له جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون Wailuin, yoma izil Mukazzbin. Hada yomul Fasl Jama'na kum wal Awalin. Fain kana kum kaidun, fakaidun. Wailuin, yoma كذبين انل متقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا ام بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون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 Minum